موقع رياض القرآن يقدم يقدم استمر أقيم الصحوف وحاذه بين المناكب وسط الخلن الله أكبر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 وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آم إن في خلق السماوات والأرض والثلاف الليل والناس في قلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته ومن ظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بِرَبِّكُمْ فآمنا ربنا فاغفر لنا لا تصدنا يوم القيامة إنك لا تصدف الميعاد الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمله